ذَلِكَ ب بأن الذيينَ كَفَرُوا التَّبعُ الْ الباطلَ وَأَن الذيذينَ آمَنُوا التَّبعُ الْ الحَقَّمِ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَغْرِبُ اللهَّ لَِّاسِ أَمْسَالهمم فَإِذاَا لَيتُم الذيين كَفرَوا فَبَرْربَِّقَابِ حتىَ إذَا أَثْخَنتُمُهُم فَشُدُّ الْوساقَ حتىَ إذاذَا أَثْخَنتُمُوهم فَشُدُّ فَإَّا مَنم بعدعْد وَإَّا فِدَ أَنْ حتىَا تَضْ الْ الحَرْربُ أَْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَو يَشَُ اللَّهُ لَْ تَصْرَ منِنْهُ وَكِلَّبلَلُ وَبعَعْضَكُمْ ببعع وََّذينَ قُتِلُوا فِي سَبِي اللهَّهِ فَلَ يُضِلَّ عملَهُ سَيَهدِهممْ وَيُصْلِحُ بَالَهُم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 أَفَمَنْ كانَانَ على بَيينةِ الرَبِّهِ كَمَن زُّينَ لَ سُ وَعملِهِ وَاتَّبَعُ أَهواءهُم مَسَلُ الجََّةِ التي وَعِدَ الْ المُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَا رُنَّا إن غَيْرِ آاسٍ وَأَنْهَا رُمِّ الَّبنِ اللَمْ يَيتَغيّر طعمُوه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 فهَ يَوظُرُونَ إِلَّ السَّاعةَ أَ تَأْتِيَهُم بَغتَه فَقدَ جَه أَأَشْطُهَا فَأََّا لَم إذَا جَأَتهُمْ ذِكْرهُم فَلَ أنأَهُ ل إلَه إِللااى اللهَّ وَتَووفِ لِذَبِك وَْتَوفِر لِذَمبِكَ وَِ الْمُؤمنِنينَ والْمُؤْمِنَاتِ واللَّهُ يَعلمُ مُتَقلََّبَكُمْ ومثواكم وَيقول الذيينَ آمَنُوا لَلانُ الزِلَ السُورَح فَإذاَا أذِلَ سُورَةُم محكَمَةُ وَذُكرَ فيِيهَا القِتَال رَأيتَ الذي نَ فيِي قُلوبِهِم الن رَم رَأيتَ الذيينَفِي قُلوبِهِم م رَب يَوظُرُونَ إلَيكَ نَظَرَ الْمَغْش عَلَيْهِ مِن الْ المَوْوتِ فأَْل لَهُ طعتُ وَقَم مَعْروف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 وَلَنَبْلُوَنَّكُم حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَشَاءَ قُرَّةُ رَسُولٍ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا لَّن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا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 واللههُ الغنِي وأأَن تُمُ الفقر وَإِن تَتوََّ يَسْتَبد القَوم غَيْرَكُمْ ثُ لا يك أَمْ